بدأ بقوله أعذر الله إلى امرئ بلغه ستين سنة ويعني الهمزة في أعذر يسميها العلماء همزة السلب بمعنى قطع عذره أعذر الله أي قطع عذره وأقام عليه الحجة فنتكلم عن إعذار الله للعبد هل الله تبارك وتعالى يعذر عبده؟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 ومن أجل غيرته تبارك وتعالى حرم الفواحش على عباده ما ظهر منها وما بطن أدل الغيره ولا أحد أحب إليه العذر من الله لذلك أرسل الرسل مبشرين أو منذرين ولا أحد أحب إليه المدحه من الله لذلك وعد الله سبحانه وتعالى الجنة او اثنى على نفسك كما فعلت الاخرى يبقى انا عندي غيره وعندي عذر وعندي مدحه فتوسط فتوسط العذر ما بينهما فانا اتكلم عن هذه الصفات الثلاثه لله تبارك وتعالى وبالكلام عن الغيرة سيظهر معنا العذر أو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 يبقى الغيره في الاصل هي هيجان القلب اذا زاحمه احد فيما اختص به هذه معنى الغيره التنافس الغيره هيجان القلب حميه لما اختص به اذا زاحمه احد في هذا الاختصاص وتكون الغيره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 يعرفين أي أن أي رجل أو أي تمرأة رمى أحدهما الآخر بالزنا بد أن يكون هناك أربعة شهداء إذا هو رأى بعينه وسمع بأذنه ولم يأتي بالثلاثة الشهداء الباقين يجلد كان ده قبل أن ينزل بقى الملاعة ما بين الرجل وبين امرأته عشان كده يعني في أحيانا بعض الناس يسألوني يقول إن زوجي يزني أو يقول إمرأتي تزني فهذا لا يجوز حتى لو رآه بعينه لو أن رجلا بعيد عن المرأة والرجل الرجل ومرأته لو أن رجلا رأى آخر يزني فعلا بعينيه ولم يأتي بثلاثة آخرين يجلدوا لأن صيانة الأعراض يعني, لا يعني الأعراض لا يغسل إلا الدم يعني فصيانة لهذا يمنع المرء أن يتكلم بهذا إلا أتى إذا أتى بالنصاب كاملا فلم يكن نزلت بقى المسألة الملاعنة بين الرجل ومرأته فجاء هلال ابن أمية الوقيف وقال هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك كربا هلال ابن أمية الوقفي وقال الله يعلم أني صادق وفي في هذا المجلس كان سعد بن عبادة سيد الخزرج جالسا فقال يا رسول الله كذا نزلت قال نعم قال يعني لا أهيجه لو رأيت لكاعا يتفخذ مرأة لا أهيجه ولا أمسه وأدعه والتمس له اربعه شهداء والله لا ارجع الا وقد قضى حاجته فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لي انظروا ما يقول سيدكم يعني يعارض بكلامه نص ايه فقالوا يا رسول الله اعذره انه لغيور فوالله ما تزوج امراه قط الا بكرا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 اي لا اضربه بصفح السيف مش غيره مصفح يعني اصفح عنه وأعفو لا للسيف حد وصفح زي السكينه الحد اللي انت بتحز بيه او تذبح بيه وجانبي هذا الحد من اليمين والشمال ده اسمه صفح يعني يقول انا لن اضربه بصفح السيف بهذا في هذا الاتجاه يعني أو المكان بل أضربه بحده دي معنى إيه والله ما أعطيه إلا السيفة غير مصفح دي كما قلت لكم الأعراض ما فيش فيها حل لا يغسلها إلا الدم يشوف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول أبو السائب مولى هشام بن زهرة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 البيت في الدار البيت يعني الحجرة يعني البيت لو عشر حجرات أو خمس حجرات كل حجرة اسمها اسمها بيت يقول يقال بيت في الدار قال له أترى هذا البيت قال نعم قال كان يسكن فيه فتى وكان حديث عهد بعرس وخرجنا مع نبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان هذا الفتى يستاذي النبي صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار ويأتي بيته يعد ساعة ساعتين وبعدين يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال النبي عليه الصلاة والسلام له في مرة وقد استأذن ليأتي أهله قال خذ عليك سلاحك فاني أخشى عليك من قريضة وفي رواية مالك في الموطا قال أخشى عليك من بني قريظه الغلام اخذ سلاحه بيدخل الدار فاذا امراته بين البابين واقفه فرفع السيف وحيضرب مراته ادركته غيره كما في الحديث قال وادركته غيره فرفع السيف ليضرب امراته ليواقفه بين البابين تعمل ايه بتعاكس حد مثلا ولا بتبص على رجاله ولا بتعمل ايه والكلام ده فقالت إليك عني يعني اضمم اليك سلاحك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 في الارض لما غرز الرمح في الارض كانت الحية زي ما بتقول ايه الـ الـ الـ يعني راس الرمح مسك في الحيه فاضطربت الحيه لانها كانت حيه عظيمه كبيره اضطربت الحيه وقامت دخل على الغلام قتلته قال ابو سعيد فما ندري ايهما كان اسرع موتا الفتى ام الحيه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 غيرة محمودة وأخرى مذمومة وعذر محمود وعذر مذموم ومدح محمود ومدح مذموم هذا كله فيما تعلق بالعباد بخلاف ربنا سبحانه وتعالى فإن له الأسماء الحسنى والصفات العلى كل أسمائه حسنى وكل أفعاله حكمة لكن أنا الآن أتكلم عن الغيرة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 ان من الغيره غيره يحبها الله وغيره يبغضها الله فاما الغيره التي يحبها الله فهي الغيره في غير ريبه فهي الغيرة في فهي في اما الغيره التي يبغضها الله سبحانه وتعالى فهي الغيره في غير ريبه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 لكن أنا عزوت هذا السياق إلى مسلم لأن سفيان الثوري أحد رواة هذا الحديث شك في آخر الحديث الذي هو إيه؟ أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم سفيان الثوري رحمه الله قال لا أدري هذا شيء قاله محارب ابن دثار الذي رواه هذا عن جابر أم هو شيء في الحديث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 وبعدين فجأة يطب ما يرداش هو أنا جاي سعكاب طيب أنت هتدخل قد تجد المرأة في ثياب المهنة أو أنها غير مستعدة أو الكلام ده أو قد يقع نظرك على شيء يعني قبيح أو شيء لا تحبه فيحصل نوع من النفرة بين الرجل ومرأته فكان بقى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يؤخر الذهاب إلى البيت ويرسلوا انذرا لهجل لهذا الحاجة الثانية ليه المعنى الذي ذكره سفيان الثوري وشك فيه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 يضرب المرأة لأنه شخص إيه إيه اللي دخل شخص ومع مرأته فالمرأة قالت إيه قالت يعني كف إنما هي مرأة أخرى جاءت تمشطني المرأة بتسرح لها شعرها يعني فشوف يعني ممكن حاجة زي كده قد الرجل يسيء الظن يعني ممكن يبص لاي شيء يجده شيئا وممكن ما يدخلش البيت والمرأة اللي معها دي تنصرف فقد وقع في قلب الرجل ان رجلا كان مع المرأة هذا نوع من اساءه الظن العشره هتنفض على طول سيطلق الرجل امراته لايدي هذا عشان كذا الرسول عليه الصلاه والسلام إيه؟ انما نهى ان يطرق الرجل امراته ليلا لايدي هذا ليه علشان قد يكون هناك شيء يفهم خطا مش زي ما بعض الناس كان يمكن هذا الحديث يقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتستر على الفواحش يعني بيأمرنا أن نتستر على الفواحش يعني براش أقول للست عشان لو معاها راجل أو لها نجي تلحق تطرق الرجل وتمشيه عشان خاطر الكلام ده طبعا لا يقول هذا إلا إنسان مختلف الفهم أو مريض القلب ليه لأن المعاني هذا الحديث له معنى مستقيم فينبغي إذا كان هناك معنى مستقيم الحديث الا يخرج عنه لا سيما ولم ينص أحد قط من أهل العلم إطلاقا على هذا المعنى الذي خطر على بال هذا الإنسان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 يحط الكلام ده يديك مشاكل لا بتعرض لي يعني الناس بيسالوني عنها يحط الموبايل صوت وصورة يصور له ساعتين ويسجل له ساعتين وثلاثه والكلام ده بحيث لما يجي يبتدي ايه يبتدي يشوف مين اتكلمت مع مين وكانت بتعمل ايه والكلام ده اذا لم يكن هناك ثمه تريبه مرأة شريفه وعفيفه والكلام ده هو يحرم على الرجل ان يلتمس عثراتها يبقى اذا الرجل الغيره التي يحبها الله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 من غيره المراه لان غيره الرجال تكون قويه لي لان الرجل منوط به ان يحفظ العرض مش العكس يعني مطلوب من الرجل ان يحمي المراه مش مطلوب من المراه أنها تحمي الرجل ولذلك الرجل لا يحتاج مثلا الى محرم في سفره المراه تحتاج الى محرم كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر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 في ألا تسافر المرأة إلا مع محرم هل العلة هي فتنة المرأة؟ بس يعني يعني المرأة جميلة تكون جميلة يعني أن تكون مطمعا يعني وهي شابة ما تسافرش وهي كهل بلغت الكهولة أو قاربت الكهولة فضلا عن تكون مرأة عجوزا يبدي يباح لها أن تسافر بيضا محرم تبدأ بالعكس. ده المرأة كلما على سنها وارتفع احتاجت إلى المحرم أكثر من المرأة الشابة للمرأة المرأة الشابة فيها شباب فتوة لو حد حب إن يعتدي عليها والعادة تقدر تدافع عن نفسها ممكن في الآخر ما تقدرش على الرجل المعتدي أقوى منها عضلاته الكامدة لكن في الآخر تقدر تفلت منه لكن المرأة إذا كانت عجوزا وكانت ضعيفة إيه حيلة هذه المرأة ما تقوليش المرأة اللي هي بلغت الكهولة أو المرأة العجوز لافتنة فيها الكلام ده كلام غير حقيقي. كما قال الشافعي رحمه الله في مثل هذا المعنى قال لكل ساقطه في الأرض لاقطه وكل نافقة يوما لها سوق يعني كل بضاعة في الدنيا لها زبون انت ممكن تمر على بضاعة تتأفف منها تبص تبصلها ليه سيئه للغاية البضاعة دي في ناس بينتظروها محتاجينها إما لانها عجباهم لفساد ذوقهم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 إذا كان وراه رجال شوف يعني عمر بن أبي ربيعة الشاعر المعروف كان رجلا ماجنا تعرض لامرأة في الحج بعكس فقالت تتقي الله أنت في حرم الله الكلام ده الرجل إيه برضو لن يرتدع قامت رايحة جايبه مين أتت بزوجها هو بقى جاي كالعاده عشان يشوف القصة دي المراه لوحدها ولا حاجه فلاقي فلاقي ايه وجد زوجته ام لمم نفسه على طول واخد على جنب فهمت ايلا بيت للنابغه الزبياني قالت قالت ايه تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستثر الحامي شوف المراه بقى في مامن اهو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 تعرف كلب الغنم ده ملهوش حال شرس ف... فالمراه قالت هذا البيت اشاره الى ايه اللي إن في حمايه عندها حمايه وده لما لقى ان معها, معها زوجها واخد بعضه ماشي فعمر الخطاب يقول النساء لحم على وضم الا ما ذب عنه الا اذا كان في حد بيدافع عنه اللحم على وضم يعني الوضم اللي هو القرمه بتاع الجزار القرمه اللي هي الخشب دي اللي الجزار بيقطع اللحم عليه لما يكون فيه لحمة محطوط على القرمة دي تبقى اللحمة دي كلق مباح ولا لا كلق مباح يعني اللي عايز يشتري يشتري الجزار مش جاي جاي العجل ومعلقه للفرجة انما جايه عشان يبيع فلما يحط لحمه على القرمة ويقطع في اللحمة دي اي واحد يقول له الديني كيله ويقول له تفضل الديني نص كيله وتفضل يعني اللحم النساء كلق مباح لحم على وضم الا ما ذوب عنه الا اذا كان فيه حماية للنساء فعشان كده غيره الرجال اللي هم, اللي هم المؤتمنين على الاعراض اللي هم المؤهلون لحمايه العرض الغيره بتاعتهم لا تنطفئ وما تعرفش تطفئ غيره الرجل الا بالدم ودي مشكلته مشكله, أن مشكلة غيره الرجل شوف مر بنا الكلام عن سعد بن عباده ومر بنا الكلام عن الغلام اللي الحيه ضربته ومر بنا كلام عبد الله بن رواحة قصته مع امرأته يعني غ... الرجال غيرتهم غيرة شديدة النساء يغرن غيرة شديدة لكن يمكن أهل الغيرة أن تنطفئ بسهولة تنطفئ, ب... تنطفئ بكلمات جميلة تنطفئ بهدية مثلا تن... تنطفئ بعطية أوهبة تنطفئ بخلق جميل حسن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 نار تسري في العروق يعني لما أي إنسان رجل كان أو امرأة تدركه الغيرة الحقيقية لما يقولك أنا بتحرق صدقه ليه الغيرة دي زي ما يكون نار ماشي مع الدم في العروق عشان كده في يعني, يعني ورد في بعض الأحاديث الضعيفة أنا ما بحتاجش بيك أنه حديث يعني بس بفسر به كأنه قول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 امرأته خطفته اذا عامل امرأته معاملة كريمة اه طبعا ما هو خرع ده ما يشكمهاش ده وقدبها وعرفها قال بقول لها يا بيبي وقول لها مش عارفها مش عارفها ايه ويا ماما الكلام اللي الجماعة بي بيقولوه كده وعد يدلع في الست والكلام ويا ويلو لو دلع المرأة وقال كلمة كده قدام ام وقال حاجة ليلتهم مش هتعد ده ليه المرأة الأم تتصور إن ما الرجل تزوج إن المرأة خدت قلبه وخدت اهتمامه وخده وبالذات لما يخلف كمان يبقى المرأة وعيالها خدوا كل اهتمام وهي بقت على ليه عن إذا يعني مرضت شوية صغيرين كده والولد ما جريش كده ورمى نفسه تحت رجليها طبعا ما هو أنت يعني ما اللي ما عليك عز فيه على مهلك ها؟ وتقول له هذا الكلام وتقعد تقطن فيه يحاول يرضيها وبس إيديها وبس رجليها والكلام ده ابدا ده بيبقى الأم بتحب ابنها حب مرضي كذلك العكس الزوجة ممكن تحب, تحب زوجها بطريقة مرضية اللي هو العشق يعني فإذا رأى مثلا رأت المرأة إن الابن بيهزر مع أمه إن بيقبل ايدها بيقبل رجليها بيقبل خدها مثلا الكلام ده تستشيط غيظة. ها؟ لو لقيته بتكلم في التليفون كده خلاص المرأة مش ده كله نوع من الغيرة اللي هي بتكدر حياة الرجل معنى مرأة غيراء يعني في كرسي في البيت اسمه كرسي الاعتراف من ساعة ما خرجت من البيت قل لي خط سيرك لحد ما رجعت كلمت مين وسلمت على مين وضحكت المين وكشرت في مش ومش في الكلام إذا ما قالش بالتفصيل الممل وممكن تكون بتعسس وراء عشان تعرف القصة وتعرف الحدوته وتقولها أنت كتبت عن الموضوع الفلاني ومش عارف في الموضوع العلاني قل بقى حقيقة الموضوع حياة بتبقى نكد حق فعلا فالغيرة من المرأة يمكن أن تنطفئ لكنها على أي حال هي عيب في المرأة المرأة كلما كانت عاقلة لا تغار كلما وصلت إلى قبة قلب زوجها في الدنيا فعشان كده احنا برضو بننبه النساء لهذه المسألة كل المرأة تكون عاقلة الرجل يحب المرأة العاقلة اللي هي يكون عقلها أكبر من غيرتها انا عندي غيرة الرجل عندي غيرة المرأة لكن الغيرة في الإجمال سواء كانت من رجل أو المرأة تدل على حياة القلب بس تحتاج إلى تفنين حياة القلب القلب الذي لا غيرة فيه هذا قلب خرب لأن الوقود أصل مادة الحركة وكما قلت الغيرة هي وقود القلب شوف نزاكي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد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 واللي يطلع في المظاهرات واللي يصرخ ويعمل الكلام ده يبقى هو ده اللي عنده حياه هي المساله تتقاس كده طب ما المساله كده يبقى سعد بن عباده اغير من النبي عليه الصلاه والسلام ما سعد كان هاي وقال له اضربوا بالسيف غير, غير مصفح ها وهو سعد بن عباده رضي الله عنه لما يعني يطلق امراه لا يجرى احد ان يتزوجها بعد ما كان سيد الخزرج هو ده صح يعني المرأة اللي سعد بن عباد يطلقها دي محكوم عليها بالإعدام تفضل كده مطلقة تحمل هذا اللقب إلى أن تموت هذا ليس من العدل فمش معنى ان انت عملت زعق وتسرخ والكلام ده هو أنك انت تحس بالقضية أكثر مني أو ان انت يعني غيران أكثر مني القصة مش كده خالص في مثلا الإنسان في تلقاء المصيبة ساعات تلاقي بين ادم لما يسمع المصيبة يخبط ضنوه في الحيطه وشق الهدوم ويتمرق في الأرض ويحط طراب على راسه والطين على راسه ويلطم على خدوده والكلام ده واحد تاني تلاقيه هادي وساكت هو أنا عايز أفهم يعني هو اللي عمل الحركات دي كلها الحزن بتاعه أعظم من حزن الساكت لا طبعا لكن القصة كلها إن اللي اتنطط وشق الهدوم ولطر على خدوده والكلام ده ليس في قلبه فسحة للصبر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 مات له ميت ولا حاجه اصيب بمصيبه ولا حاجه توصله ليه يا رب مش معنى انا وانا عملت ايه ده انا مش على صوت المستقيم يعني ما فيش حد في الدنيا غيري اللي تبتليها طبعا عارفين ان في ناس كتير بيقول هذا الكلام بكل اسف يعني كلام كفري يعني بعد اسبوع بعد اسبوعين تيجي تساله ايه الاخبار يا فلان الحمد لله رضا أنا. أنا. الحمد لله رضا دي الصابر حقيقه قالها في اول سنه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 إحنا عايزين ننظر إلى المسائل نظرة موضوعية أنا أقدر وأعلم أنه في زمان الفتن تختل عقول الرجال وفي ثوابت بتتغير يعني النهاردة مثلا في أحداث غزة الأخيرة حصل نوع من الاضطراب الشديد والتبايل في وجهات النظر بين العلماء المتكلمين في هذه القضية واحد يقول نطلع ونقاتل واحد يقول لا نقعد في بيتنا ونستغفر واحد يقول مش عارف نطلع نتظاهر واحد يقول لك إن كل ده على حسب رد الفعل لما انت بتشوف على الفضائيات تشوف بقى القتلة وتشوف الـ الـ الـ الاطفال الصغار المعجونين بـ بـ بـ بـ تحت الدبابات المدوسين والكلام ده وتشوف البيوت وتشوف النساء المشردات القاعدين والكلام ده حاجه لا يتحملها انسان لا يكاد انسانه ان يحتملها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 دول مماليك ملك بيت المال فالمفاضل الرئيس الوزراء ده المملوك ده المفروض يتباع في السوق وناخد الفلوس الفيلوزيتات الحطاب بيت المال لأنه وزال مملوكا والعطق بتاعهم لم يأتينا من يعني من طريق صحيحة فبقى ده مملوك للدولة إزاي انت تبيع رئيس الوزراء إزاي تبيع لوزير فلان اللي بازك بتاع الفلان والكلام ده إزاي طبعا المماليك ما استحملوش الحدوتة دي والعز مصر أول بس ما جمي يكلموه ويسوموه وهددوه واخد بعضه وراء على الشام راء على ترك مصر وذهب للشام الشام الجماعة المخلصين قالوا للحاكم مصر أنا ذاك نجب الدين قالوا له الرجل ده لو خرج من مصر أنت سلطانك سيزول راح يجري وراء عشان يجيبه ويسترضيه يقول له طلباتك اللي أنت عايزه نبيع المملك نبيع المملك وفعلا نودي على المماليك وما كانش بيرضى يبيعهم الا باعلى سعر شوف بقى لما يكون بقى واحد من دول عامل قانون ومجنن الناس والكلام ده شوف بقى عدوك بقى هتشتري وتخليه يشتغل في الردم ويفحت ويردم لحد ما تطلع هناك شوف بقى نادى باعلى بقى الاسعار وبتاع الكلام اه العز كان له حشمه كبيره لكن هو مش معنى ان نسان احنا لما نيجي في عز الفتن نتكلم ونرشد ونقول افعاله كذا وافعاله كذا يقولك لا ده اللي بيصرخه احسن منكم ده هما اللي شايلين القضيه ده هما اللي حاسين بالعار والكلام ده لكن انتوا اصلكم كلكم بتوع عالم ورقه وكل حياتكم في الكتابه وكل حياتكم نظرية والكلام ده طب انت يا حبيبي اللي بتسرخ انت وتنططت وحنجرتك راحت وشالوكم رابعه كده لان ما عادش فيك نفس بعد ما شالوكم رابعه حطوك على السرير عملت ايه بقى انت كمان ما انت تقول انت عملت ايه لو انت كنت عملت حاجه هعمل زيك لكن كل المساله انك قعدت تصرخ وانا ساكت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 إن سعدا يغار لكن ليس معنى أنني ساكت إن سعدا أغير مني لا أنا أغير منه بس النبي عليه الصلاة والسلام يتبع كلام ربه شوف في صلح الحديبيه لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم والسلام واصحابه عن البيت جاء عمر بن الخطاب وبعد قصة أبي جندل والكلام ده قال ألست رسول الله حقا قال بلى قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعط الدنيا في ديننا سبنا عليهم أنت مكتفنا ليه سبنا وإحنا ندخل عليهم نخرب بيوتهم والصحابة كانوا على في استطاعاتهم أن يفعلوا ذلك أشجع الشجعان مش حد يقفوا بالهم ما تهزموش أبدا في غزو في الغزوات <تصفيق> إنما حصل نوع من الفرار وعندما رجعوا تاني أخذوا بالمبادره مره مرة أخرى وانتصروا زي ما حصل في أحد زي ما حصل في حني فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه بهدوء قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ثلاث جمل شوف عمر الخطاب بيغلي ليه؟ يشعر بهذه المهانة ليه؟ يطلعوا إيه المشركون دول فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي تبع القانون قانون الوحي انه لا يحرك ساكنا أبدا ولا يسكن متحركا إلا إذا أذن له ربه فيه قال تعالى وما ينطق عن الهوى لو كان ينطق عن الهوى لبرأ عائشة في حديث الإفك من أول مرة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 قال له فعمر الخطاب قال له ألم تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به قال أفأخبرتك أنك تأتيه العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به شوف الهدوء في قضية ساخنة عمر الخطاب برضو في صدره في صدره يعتلج ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه قال له نفس الكلام قال يا ابا اليس رسول الله حقا قال بلى قال اليسنا على حق وعدونا على باطل قال بلى قال فلم الحق الدنيا في ديننا قال له ايها الرجل استمسك بغرزه فانه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره نفس الكلام بلا تواطؤ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 قال لك لأنه بماله يستغني عن الناس القضية دي غلط وهذا الجواب غلط <تصفيق> لأن الرجل اللي معامل يرد ده جابها ازاي هو قاعد يفحد دلفاز كده و... ويشتغل على دراعه ولا مشغل الوف مؤلفة في المصانع بتاعته طبعا مشغل الوف مؤلفة طب الألوف المؤلفة دول لو عملوا إضراب وطق في دماغهم كده ما يروحوش المصانع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 عشان بعض طلبه العلم بينتظر بقى حد يكفله ولا حد مش عارف اوعى اشتغل واعف نفسك ما تمدش ايدك لحد حتى تظل عزيزا وتعز وتعز دعوتك بعزك لان كثيرا من الناس لا يفرقون بين الدعوه والداعيه يعتبرون الداعيه والدعوه شيئا واحدا اذا طلع اللي بيدعو الى الله حرامي خلاص يسيئون الظن في الدين اعفى لحيته عشان معجب بانسان طالع الانسان ده اي كلام يوم راح حاله ده تاني يوم قال له انت كنت مربي لحيتك دي مين ليه ولا لناع سنه فرضها النبي صلى الله عليه وسلم علينا قال ما الحلقتين ليه لما لقيت البني ادم ده مش مستخيم يعني هو عنده كده الدعوه والدعيه شيء واحد فاذا تناقض الدعية يبقى الدعوه متناقضه فشوف بقى فين ثور يبقول ايه ان استطعت ان تاكل الخبز بالملح لم يستعبدك احد خبز هتلاقي على المزابل مش هتروح حتى تستجحته على المزابل روح اي مزبله تلاقي الناس رامين الخبز والكلام ده والملح هو مبذول ببلاش اذا استطعت ان تصبر على ان تاكل الخبز هذا اللي جايبه من على المزبله بالملح لم يستعبدك احد اول ما تدخل في الفلوس وتلم فلوس والكلام دوت بيضعف جانبك ليه طمعان بقى قاعد في وسط ناس من رجال الاعمال ومش عارف الكلام ده وبعدين سئلت عن ايه عن مثلا اللحيه مثلا تو والله المساله فيها خلاف فمنهم من يقول هي سنه عاده ومنهم من يقول هي عباده ومنهم من يقول هي واجب ومنهم من يقول هي مستحب لكن على اي حال الاسلام يبحث عن المصلحه الراجحه ان كانت لحيتك ده تعمل لك مشاكل فمش داعي لها اتكات مش لك مشاكل لا ربيها تاخد سنه يا اخي يا سلام ايه الرخاوه دي وايه الحلاوه دي ومالك يعني خلاص بتناونوا ما إحنا كنا بنضرب نار أو امبارح ها وكلامنا كان واضح زي الشمس ايه اللي حصل في القصه ديت بتناونوا وليه دلوقتي في ضعف في نوع من الضعف ان ده يعني بيقدملك مصلحه وده مش عارف بيعمل لك ايه وده بيعمل ايه وده مش وده لك في حاجه وده بيعمل لك خلاص طف المره لكن شوف ده العز الحقيقي الا تحتاج اليه اللي تقدر تستغنى عنه ارميه من على التافه تعيش طيلة حياتك عزيزا ان استطعت أن تأكل الخبز بالملح لم يستعبدك الشاهد يعني من الكلام الطويل الا انا يعني بخرج وارجع للمعنى تاني قصد ان انا اوضح المساله تكون واضحه جدا لكثير من الناس القصد ايه ان عدم الانفعال ما يدلش على انك انت مش فاهم القضيه دي بالعكس ده الانسان هو منفعل نص دماغه بيروح وساعات تلاته ارباعه وساعات كله تلاقيه الانسان هو غضبان مش, مش, مش قادر يقول كلام موزون انما طول ما هو هادئ يحتفظ بهدوءه يستطيع ان هو يوجه الدفة يقول يعمل كذا خلي كذا سوي كذا الكلام ده يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن أو, أو, أو, أو لفت النظر إلى غيرته عليه الصلاة والسلام عايز ينبح القصة ليس معنى أنني ساكت إن أنا أقل غيره ها وبعدين ثم قال والله أغير مني يشير إلى حلم الله تبارك وتعالى حلمه على العصا. تلاقي العبد يا أخي بيزني بالسنة والاثنين والثلاثة والاربعة والعشر والعشرين وما كشفش، ولا ربنا فضحه تلاقي بيسرق تلاقي بيشرب الخمر تلاقي بيرتشي بيعمل محرمات ويفضل فترة طويلة جدا مستورا ان الله لا يعجل كعجله احدكم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه اي دابه تدب لان ما فيش دابه الا ووقعت في الظلم حتى الدواب غير المكلفات من غير المكلفين وطبعا نادنا ادله على ذاك مر النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي ذر يوما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 فكيف بالمكلف الذي انزل الله من أدله كتابا وارسل من أدله رسولا مساله جد ليس فيها شيء من الهزم فربنا سبحانه وتعالى واسع حلمه هذا الستر كله فمش معنى ان العبد بيعمل الغلط ويلاقي النعمه جياله له هو مرضي عنه لا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 إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون يعني شوف قضية كثير من الناس يتصور ان المليارات والملايين ده اللي عنده لأن ربنا راضي عنه قال له ربنا قال لا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى من اللي بقى اللي هو يعني يقربه الله زلفة الذي آمن وعمل صالحا يبقى لا يغترن أحد بستر الله عليه ها ويتصور إن هو في هذا المحرم إن هو يعني سيغفر له لا يعني إذا مش معنى ان ربنا عز وجل لم يعاجل العبد بالعقوبة ها إن هو لا غار لا ده هو أعظم غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم برضو ده نوع من تصحيح المفهوم ويعني يعني سنتكلم عن حلم الله صفة الحلم صفة الحلم اللي لها طبعا لها يعني دخل كبير بمسألة الإعذار لها دخل مسألة الإعذار يعني في ال المرة القديمة أعتقد وقت البرنامج يعني أوشك على الانتهاء فبإذن الله الكريم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى ويعني قدر أن نلتقي في المرة القادمة نفس الكلام أيضا عن مسألة الحلم وأحنا نتكلم عنه